じゃあこの خير خال مقدمه كتبت ا الاول ها؟ اعتقدت مقدمه قبل ذلك لا يخطوه لنا ان شاء الله هو تعليم الابناء لا, لا ما كتبتم ن ه ان شاء الله ل خ ط و ه لنا شاب. لا يخطوه لنا لا يخطوه حل... لنا ك ا ل حل... ك الريحان المسلم هو الكبير, هو الكبير يعني مش كله ق ا ح د لا ده ده... بس مش ب ا ك ي انا اباه مش يوجد ب ع ه ثانيه سبعه ثمانيه سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع س ب سبع سبع س ب س ب س ب س ولكن هذا المسؤول هو ان يكون مسؤولي و ي ق ل ل ك و ن م س و ل ي ويقول له ان ي و ن مسؤولي ويقول ل ن يكون م س ؤ و ل و ي ق ه ان يكون مسؤولي و ي و ل له ان يكون م س و ل ي و ي و ل له ان ي ن م ل ي ويقول له ان ن م س ؤ ش ت ص ب ي ق و ل ا ح ا ج ة ك ح ن مسؤولي و ق و ل ه ان ي ك م س ل ي و ي ه ا م س ل ي ويقول له ا يكون مسؤولي و ي و ل له يكون م س ؤ ي ق و ل له ان يكون مسؤولي ويقول ل ان يكون مسؤولي ويقول ل ان ي و ن مسؤولي و ي م و ل ه ا ي ك و م س ؤ ي و ي لانه معدي قد تكوني عندي تخوف خاف منها وهذه ا ل د و ل ة اني لا بار مكان انسية ت ح ا ف ظ عليهم ا ايوها ا ا ل منها ي و ل ك و هذه الدينه ا لا ب ب ل م ن ا ص ف منها ص ح ل لا ي تخاف ي بالتنمين ن ع منها وملك بطارة بتقود ه ي و ك ن ك ان ت ت ح م ث ن ا ل م ه ل ا ل ب د ع و ا ل م ا ه و ا ت التي ت ت ح د ه ا المشاهدات ا ل ك ح د ث ع ا ت ح م ش ا ه د ا ت التي ت ت ح د ن ا ف ت ح المشاهدات م ع ي تتحدث عنها فتحت ا ل م ش ا ه ا ت التي ت ت ن ه ا ف ت ا ل م ه د ا ت ا ل ح د ث ع ه ح ا ل م ا ه د ا ت ا ل ي ن ه ا ف ت ح ا ل م ه د ل ي ه ا س ل م ا ه ت ل ت ي ت ه ا ف ت ح ا ل م ا ه د ا ت التي ت ت ن ه ا فتحت المشاهدات ا ل ت ه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 و أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلال في النار إن أصدق الحديث الهدي الله تعالى خير هدي, هدي محمد صلى الله محمد وسلم و ا ل ق ر آ ن العظيم هي خبر من كان قبلكم ونبا من ي أ ت ي بعدكم وحكم ما بينكم فماذا تريدون بعد ذلك لقد أ ن ز ل ن ا اليكم كتابا ف ي ذكركم أ ف ل ا تعقلون أ و كما جاء في ا ل آ ي ة أ خ ط أ ت لدوني ا فنحن ن ت ك للدون م من ا ق ر آ م وحديث النبي صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا قلت قولا طالب علم أ و شيخ ا ل أ ش ي ا خ الكرام قال قولا عن ا ل ق ر آ ن و ا ت م س ك ب ا ل ق ر آ ن ف أ ن ص ح نفسي و أ ن ص ح لكم جميعا ان تقرن به ا ل س ن ة في كلامك كله ل أ ن الكثير أ و البعض ا ص ر ف عن ا ل س ن ة وطعن ب ي السنه وان كنت لم ترهم انت ولم تسمع بهم ولكن الذين عاشوا بالحياه قبلك راوا ذلك باعينهم راي العين واستمعوا, واستمعوا منهم وردوا عليهم فقرا ا ل ق ر آ ن بالسنه بالقران لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ك ت ب الله و س ن ت ا ل س ن ة هي ا ل س ن ة و ا ل س ن ة هي ا ل ط ر ي ق ة وهكذا فهذه أ م و ر ع ظ ي م ة ننبه أ خ و ا ن ي و أ ب ن ا ئ ي إ ل ي ه ا وكلنا كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعض والكبير ينصر الصغير والصغير ينصر الكبير والصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير تكامل في كل شيء النبي الله اتق الله ما وادبئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس ايه الصلاة والسلام الله صلى عليه وسلم يقول بخلق ويقول كنت حسن سبحانه ومن تاب حيث سيئة وتعالى معك يقول فاستقم كما امرت ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لمن طلب منه النصيحه قل امنت بالله ثم استقم شمائله نعرف انك انت بتجرس ما مع اهل ا ل ش ر وهكذا خصائصه و ش م ا ئ ل ه ه ذ ا كله ان شاء الله نتنبه اليه وكلما جلست اهل العلم آه س م ع ت اليهم عرفت الدين اكثر واكثر وعرفت الموازين السرعية والضوابط ا ل ش ر ع ي ة التي تمشي بها في حياتك ف إ ن ه ا كما يقول الناس في النفي العصر والعصر السابق والقادم خ ط ة العمل أ و خ ط ة الحياه ة سمونا ذ ا الله ومن أحسن الله ونحن له عابدون وجاءت الآية وعن يقول ومن ونحن أحسن فين له صبغة صبغة بعد ا ل آ ي ة التي سبقتها ف إ ن آ م ن و ا م ث ل ما آ م ن ت م به فقد ازدادوا و إ ن تولوا ف إ ن م ا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغه ة ا ل ل الله صبغة مقرصون وربنا وربكم نحن عامدون تحاجون ولنا أعمالنا ونحن له ولا ولكم أعمالكم لهم أم ت ب قل أن إبراهيم و ع و انتم ق وعقوبر أصباتك أ ع ل م وأمر ام ن الله و م ن الله ب غ ا ف ل و ن عما تعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وسلونا يعملون والسياسة قالوا الآيات معاني عما تدمع كم كثيرة شرعية إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه ي ويقولون ن كان ه و ي وعيسى كان ك ذلك و ه ك ذ الكفار ي ق و و ن ذ ل ا ل ك ويجعل ك ل نبي دينا خاصا به、آه. ولا يعترف أ ي دين إ ل ا دين الرسول الذي الهوه قالت, قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قبرهم ب أ ف و ا ه ه م يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ ن ي ف ق و ن و ا ل أ ر ض أ ر ض المسلمين عيسى و ع ق و ب وقبله ا ل أ ن ب ي ا ء وبعده الرسل ا ل أ ن ب ي ا ء كلهم كانوا في هذه ا ل أ م ا ك ن و أ ق ا م ا ل د ي ن فهذه كلها أ ر ض ا ل إ س ل ا م ا غ ت ص ب ا الكفار بسبب ضعف المسلمين وتخاذلهم وتفرقهم في الدين إ ن س ي ا ك م لشتى ولكن في الدين لا تفرق في الدين الدين واحد العقيده و ا ح د ة منهج واحد ا ل إ ل ه واحد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ل ل ا هو ه مصدر التشريع من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فلا تفرق في الدين ولا تبتعد عن أ خ ي ك المسلم الصالح صاحب ا ل ع ق ي د ة والمنهج الصحيح العقيدة ولكنه ا م ه واحد اثنين ا يتفرق ن وكلها مع بعضها لا يكون عنده عقيدة ومنهجه مخالف الناس آه ربنا وربنا وساخ وقدم ولكنه في الدين بانحيازه الى فرق مخالفه ل أ ص و ل الدين وهو يدعي التوحيد يدعي أ ن ه منهج صحيح ويقول ل كل المناهج فلما عرفت العقيده المنهج ا يعني افتح صدرك للناس يدخلوا ا ل إ س ل ا م لا تقف على باب ا ل إ س ل ا م وتمنع الناس أ ن يدخلوا إليه كل يخش فيه ي ش من اليه ء بضواب س ر ع ي د او ي ص ل ح واحد كل عناصر عنصر من ي د خ ل ب ج م ا ع ة اما ان يفسد واما ان يصلح خذ بالك من هذا كله من ف ي د خ ل فيه فيه يبشد فيدعو ل ل ف س ا د باساليب م ا ك ر ة فلا تخذ معك الا المؤمن ولا تصادق الا المؤمن ولا ياخذ ط ع ب م ك الا التخي على ان ا ل آ خ ر يستدرجك كل واحد أن وغيرك برضو يريد ان يجعل حزبه كبير أ ن ت تريد أ ن ت أ ت ي بالناس م ن عقيدهم منهج صحيح يقولهم وغيرك أيضا يريد يأتي طريقته ويستدرجون فرق السنة الناجئ بالناس إلى فحذر هؤلاء المسلمين أن أن بأسريب ماكرة فحذر يقول ت ع ر ع السوق لا تروح معه ت ع ا ن ز و ر ف ل ا ن لا تروح معه من أخوك ا ل م ؤ م ن م ع ه لا ي س م ي ن ك وبينه شيء من التكلف في حلول الشرع وتزور ويزورك تاكل عنده ي أ ك ل ع ن د ك س ا ع ي و س ا ع ي تشاركه ب ا ل ت ج ا ر ة ت ص ا ه ر ه و ي ص ا ه ر ك احرص على ذلك حتى ينحسر ا ل أ م ر في ال ا ل س ن ة ولا يدخل فيهم دخيل زوج بنتك لواحد عشان عنده مركز أ و فلوس وتندم بعد ذلك ويظهر ذلك ال الذي فعلته اثاره تظهر في ا ل أ و ل يغطي نفسه ثم تظهر الاثار و أ ن ت الذي ج ر ي ن ل أ ن ك لست بقلبك وقلبك مع طبيعي جمعت عن ا ل س ن ا معهم كده يعني ناس طيبين ناس ما, ما عندهمش ثوره م مش مشاكل شي واصبر ل ن ليس معهم قلبه كما كما الله ويرضى كما قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تجزيناه الحياه الدنيا ولا تطع من اقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فكن معهم د ا ي م ا واحرص عليها ولا تتقوقع ل ى نفسك عندك علم و ت ق ر أ وعندك ذروق وعمل فلقيت تقعد في نفسك وتبتعد عن إ خ و ا ن ك لا لناكل الزمن ا ل ق ا ص ي ة و ا ل ن ا ح ي ة فكن معهم وهذا دليل أ ن ك أ ن ت من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة سنة بس لا ما كفيش ج م ا ع ة بس لا يصلح ل ج ز م اثنين س ن ة و ج م ا ع ة و ا ل ق ر آ ن كله ب ص ي غ ة الجمع في أغلب أ ك ث ر ا ل آ ي ا ت ت ك و ن أ ن ت مع أ ه ل ا ل س ن ة و ت أ خ ذ صبغه اهل ا ل س ن ة و ا ل آ ي ة التي ق ر أ ن ا ه ا فيها ك ن ب ي ه وتعليم للناس ج م ي ع فان آ م ن و ا م ث ل ما آ م ن ت م به فقد اهتدوا لو آ م ن الناس بما آ م ن ت م به بالصحابه اشكر كيف أ ك و ن م ص ا ح ب ي ا كيف أ ك و ن ك ا ل ص ح ا ب رضي الله ع ن ه هل هذا يحصل نعم تكون معهم بالاعمال و ا ل أ ق و ا ل و ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ س ل و ب ولكن إ خ ل ا ص يتفاوت وليس الناس كلهم واحد أ ع ل ى ناس المؤمنين يختلفون و ا ج ن درجات ليس كلهم كلهم أ ك ا ب ر كلهم أ ف ا ض ل كلهم مؤمنين ولكنه ل يتباهى و ا ل إ ن س في كل الخير كما قال حتى المسلم والمؤمن حتى آه في كل الخير ب بالسماء ن ا أ و لا يمشي مع ا ه ا ل س ن ة أ و لا ي ل ت ق ش اللحيه ة اللعية يرسل ويأخذ الأمر الأقل السنة في كل اموره في كل أموره اموره ل كل أمور ة في فاذا اخذ بها الصحابه ياخذ بالعادات كمان و أ ن ت شيء عظيم ف إ ذ ا تستطع و أ خ ذ ت بشؤون العبادات تكون على خير إ ن شاء الله فلازم نفسك المسلمين أنت أولا قبل المسلمين الآخرين تقول الناس لي وَلَذِينَ وَأَلِيكُمْ كذا أَمَنْ أَمْبُوسَكُمْ نَعْفُمْ أنت وأنت نجد قُوَ ف ا ل أ و ل كيف أ ن ت تسير في حياتك أ م ن ت بما أ م ن ب ا ل ص ح ا ب ة عملت بما عملوا به دعوت ب د ع و ت ه تخلقت ب أ خ ل ا ق ه و ا ل ع ق ي د ة والمنهج والمعاملات ع ب ا د ا ت والمعاملات وكل أ م و ر الدين و ا ل أ خ ل ا ق طبعا كلها و ا ح د ة واحده واحد لا يختل ميزانك يبقى ربما وكذا عنده علم وعنده كبر لا قدر الله مثلا يعني شيطان سعاته او بقايا او رواسب ا ب ق و ل او اشياء ب ا ل ج ا ه ل ي ة سنن لا لازم كلكم متماسك وان ا خ ط أ يرجع وان خالف الاصول يرجع الاصول خالف الفروع يرجع لفروع الشرع はあ。<laughs> فهذا الميزان ت ز م به دينك وتبلغ الناس هذه ا ل آ ي ة الذين يختلفون معك ب الدين و ت أ خ ذ ه ا لبراس لك ولكل أ خ فان أ ن ت خالفت فارجع وان بعدت ف ق ر ب وهكذا وهم السلف اول و السلف ا س ت ح ا ب رضي الله عنه ثم تبعهم باحسان والبين ان ل يسكن من السلف معناه بو... ص وتعبيرات ق ايه ن أيضا يقولوا خيرا ك م لم يجلس العلماء يجلسوا ل م ي ق ر أ و ا كتب العلم ف أ ن ت ربنا ز ع ل ك ه ا د ي ا لهؤلاء الناس أ ن ت وامثالك بالحكمه حسنة وحسن الخلق والصبر وعدم التسرع وأن ويستعجل ويطلع فوق مرة واحدة هذا شأن كنا شبابنا إننا النتائج الشباب هذا الشباب تسرع يتسرع مرة في ولكن الشباب المؤمن يحمل ضوابط ي س ي ر و ا مع الكبار ويعلمونه و ي أ خ ذ و ا ك ن ا كذلك ا ل أ ش ي ا ء ي ا ا ب ن ي لا اصبر افعل دا أ و ل خذ دا قبل هذا لتتسرع فوجودك معه مع الشيخ ر ح م ة من الله لك فاحرص على ذلك ولو كان شيخا صغيرا في العلم ولكنه على خير وهكذا م السنه الحمد ل ل وعندهم معلومات ونفرح والسنة من برضنا مانع نأخذ منه ونفرح به أقل غيري كثيرون ولكنهم بالنسبه ة للناس ن ا س ل في وما ونحرص المؤمنين أكثر من أرجو اللوك ونطلع سبيل أكثر قليلون ف إ ن وجدت اناسا قليلا في وسط ناس كثير ومؤمنون في وسط ناس ليسوا على ا ل إ ي م ا ن الصحيح فلا تحزن على نفسه ولكن ل خلقه ل ه في و ليس معنى ذلك أ ن نترك أ ن ن ف س انفسنا أ هكذا لا نكثر من أ ن ف س ن ا أن نستلفهين ونفرح ونربق ونعقدهم وننصح لهم بهم بهم حتى يصلحوا امورهم ويبدلوا ا ل ج ا ه ل ي ة بالاسلام و ك ذ ا فقد ا ه ت ل و ا وان تولوا الناس فهم في شقاق كما ترى الفرق سبعين ف ر ق ة كلها في النار الا و ا ح د ة و ا ل ف ر ق ة ا ل م ن ص و ر ة و ا ل ن ا ج ي ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ا ل س ل ب الصالح ربنا جعلنا واياكم منهم فان كنت كذلك فافرح بذلك وليخذك الغرور ب ق وجدت ن من اين السنة الناس كلهم لا يعرفون السنة وانا اين ا لا بيش كلهم السنة امتسع كنت و بعض الشباب يدخل ع ن د ه م معرفة يعني تعرفوا الدين الصحيح ب وقت قريب يدخل في المسجد ويقوموا بفتح ا ل ج ر ي د ة ويقراوا أ ما لا يوجد مانع منه لا يا اخي في ضاوبه يا ا خ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن واستغفر ت و ب الى الله فليس هذا يعني اشياء ب س ي ط ة الناس تخف بها ولكنها ا ن س ا ن م ه م ة و ك ذ ا وان صعد المنبر لا يصعد المنبر بالسروال والقميص كان لبس الافرنج هو حلال لبس الابداع ليس حراما بس السروال يكون واسع لو جدت من ع و ه هذا مكتوب في فتاوى لجنة دائمة ن ت ف ر د على كل ا ل أ و ر و ب ي ي ن و ا ل أ م ر ي ك ي ي ل ب ن يلبسوا التوب أ يلبس و غير التوب وفي ا ب خ ا ر ي كتاب ا لباس ل في البخاري تفتح ويشاهد فيه لباس كالسراويلات اللبسة ا ل ك فارسيه أصلاف ا ر لا تلبسها الا ل ب س الكهنوت م ح ر م ت وهكذا فان ه ذ كله تأخذ بالك تأخذ م فإن سرت على ذلك فانت ب ه د ا ي ة ومن معك ي خذ هذا الميزان والمقياس وان ت و ل و فانهم في شقاق سروا فرقا واحزابا كل ع ز م ه د ي ه م ف ر ع و ن ف ت ا ف ي ك فر الله إ ن قلت قل العدد وكنت ا ل و ح د ة ف إ ن ك قد تكون ج م ا ع ة و أ ن ت وأنت فرد معنى إ ن ك انت ناوست ة الجماعه ة ر ط و يعني أنت ف ر د وأنت ع ا ل ن الناس تنصح وتدعوهم بالريق فإنك تكون ل م م ه لهم و ت د ع و ه م ب ا ل ر ق و ا ل ح و ا ل ع ل ذلك ل ل ومع تكون نواة فإنك ج م ا ع ة ي أ ت ي معك غ ل ر ك وهكذا فقلت وإنت الله. فان ق ل ه ت ك س ر ا ل آ خ ر ي ن و ك س ر اللغطون وهي م ا ن ت ه م وضلالتهم فلا يغرنك ذلك وانت بفضل الله عندك نور تكسب به نور ا ي م ا ن والعقيده وما ج د صحيح تكسب به الزيف غيرك م ا يكسبون ان الناس يتكلمون في الاسلام والناس تفرح ب ي ن ه وهو عنده في دينه ن ز ع ت خوارج ن ع تصوف ت نزعت اعتزال لا يعرفونه عشان ك لا تقول ش إ ن الرجل دائما ه معتزله تقولك إنه لا و يعرف ف تفتنه ه م لا لا ي ا ل م ع ت ز ل م به عوام الناس في مصر وغير مصر وهكذا إ ن م ا تقول هذا مخالف ل ل س ن ة وهكذا وإنته مش أ ف ه م ف ك شقاق خلاف ومنازعات فتكفيك هم عليه رسوما ل ل الله يعني اسم ودين الله الله التوحيد الخالص ب كتابه السنه فهم سلف الامه واراني ان اطلت عليكم وعلمي على قدري فضل لي. وشكر الله لكم إن هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها <تصفيق> <تطلع> بعد العصر درس ان شاء الله ارجعوا بعد العصر ان شاء الله موسيقى <تصفيق> <تصفيق> يا اخوان خلاص هذا الموقف ولكن هذا لا يوجد شيء يوم الاحد والله نشوف الشيء I'm not sure if I'm going to be able to do this. I'm not sure if I'm going to be able to do this.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 Now, I'm going to go to the next one. Yeah. <laughs> ا ت ر ض ان ا ر س م ل ا س م ا ب س ملابس ل ا ب س ملابس م ا ب س م ل ا ب ل ا ا ب س ا ل ب ل ا ب س م ل ا ملابس م ملابس م ل ا ب ا ل ا ب س ا ب س ا ل ا م ل م ل ا ل ا ب س ا ب س م ل ل ا ل ا ا س ملابس ب س م ل ا ب ل ا ب س ب س ا ب س ل ب ا ل ا ب س م م س ملابس ملابس ملابس م ا ل ا ب س م ل ا ا ب س م ل ا ل ا ب س ملابس س م ب س م س ل ا ب س ا ب س موسيقى <تصفيق> <تصفيق> Evet. Evet. Evet. evet. evet. ل ا ن ت الوزاره مخبوطه د و ن مخبوطه بدون م خ ب و ه و ن م خ ه ب د و مخبوطه بدون م خ ب و ط مخبوطه ب و م خ ب و م خ ب د و ن م خ ب و ط د و مخبوطه بدون مخبوطه بدون م خ ب و ط ب د م خ م خ ب و ه بدون م ن م خ ب و د ن مخبوطه ب ن م ن ب د ن م ن م خ ب د ب و ط د و اهلا <سؤال> <سؤال> وسهلا <سؤال> <سؤال> وسهلا <سؤال> وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا وسهلا سمح سمح سمح <تخضيف> موسيقى وجد حب بحر لا يسبحه ابدا The <laughs> current.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 وسع شوي وسع اللون I see a hand. ش و ي م ح م كيف ت ج ي ن هل تجيل هل تجيل هل تجيل هل تجيل هل تجيل هل تجيل تجيل هل تجيل هل ت ي ل هل ت ج ل ه تجيل ه ج ي ل هل تجيل هل ي ل ج ل ا ل آ ن ي هل ي ل هل ت ج ل هل تجيل ج ي ل هل ت ج ي هل تجيل هل ي ل هل تجيل ه فانه مما ن يصرنا ان نجتمع مع إ خ و ا ن ن ا السلفيين في م د ي ن ة النبي صلى الله عليه و اله و سلم بحضور شيخنا الوالد حسن ابن عبد الوهاب ا ل ب ن ة حفظه الله <تصفيق> مم. مم. <انتظر>. طيب. طيب. <تصفيق> <تصفيق> في ح ض وفي ر ي حضور ي شيخنا حسن ا بن عبد الوهاب ا ل ب ن ة حفظ الله تعالى والذي هو شقيق شيخنا ا ا ل ل ع محمد ة م بن عبد الوهاب البنه رحمه الله تعالى نذكر اخواننا ببعض الاصول والمسائل الهامة التي ينبغي أ ن يعيها السلفي خ ا ص ة إ ذ ا تصدر ل ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل فنقول إ ن أ ه م مسائل هذا الدين و أ ص ل أ ص و ل ه هو توحيد الله عز وجل هو الذي أ ر س ل به الرسل و أ ن ز ل من أ ج ل ه الكتب وتوحيد العباده ة لم أن يقر العباد أن أ ن يقر ب لا معبود بحق إلا الله عز وجل معبود عز بحق و إ ل ا ف إ ن المشركين من ل د ا ل نوح عليه السلام و إ ل ى وقتنا هذا يقرون في أ غ ل ب طوائفهم ب ر ب و ب ي ة الله لا ينكرونها ولا يجادلون فيها وهذا الذي بينه الذي ربنا سبحانه بقوله ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن ا الله ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن ا الله والمشركون في ا ل ج ا ه ل ي ة مشركوا قريش كانوا إ ذ ا ط ا ف و ا بالبيت يقولون ملبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ل ا شريكا ملكته ولم يملك ه ذ ا الحديث أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ف ك ا ن يقرون ب أ ن الرب سبحانه متفرد ب ا ل ر ب و ب ي ة وما ادعى مشرك قط أ ن ا ل آ ل ه ة التي يعبدها من دون الله تملك صفات ا ل ر ب و ب ي ة من الخلق والرزق و ا ل إ ح ي ا ء و ا ل إ م ا ت ة والتدبير بل كانوا يعلمون أ ن آ ل ه ت ه م لا تملك هذا ولذلك قالوا في تلبيتهم لا شريك لك إ ل ا شريكا ملكته ولم يملك يعني لا يملك الشركاء الذين في مع أندابا الكون لا الشركاء الله التصرف في أمور الكون إلا اتخذوهم أمور بما ملكهم الله كما كانوا يعتقدون هذا ولهذا كان فهم معنى التوحيد الذي ارسل الله به الرسل وانزل به الكتب اهم م س أ ل ة واهم اصل يجب على طالب العلم فضلا يفقاهه كل مسلم عن ان ل أ ن ه اصل النجاه عند الله عز وجل وقد ضل في هذا المعنى للتوحيد فئام من المسلمين من الذين فرقوا دينهما كانوا、شيعا. فهناك من فصر الإله فصر معنى الاله انه ا ل مستغني عما سواه وهم ا ل ا ش ا ع ر ة وهناك من جعل التوحيد هو و ح د ة الوجود ان يعتقد العبد أ ن الرب سبحانه مع خلقه وجود واحد أ و أ ن ه لا موجود إ ل ا الله هكذا قال قالوا هم غ ل ا ت المتصوفه ة من أنثال ابن وابن أ ا ل عربي سبعين و ش ك من ا م رؤوس ا ل ض ل ا ل هناك من فسر ا ل إ ل ه ب أ ن ه الحاكم وهو له من خوارج ومن جرى مجراهم من ا ل أ ح ز ا ب ا ل ع ص ر ي ة نحو القطبيه قد و ا ل ل إ في لغة العرب و هذا الذي كان يعلمه المشركون من العرب جيدا كما يعرفون ابناءهم ان الاله بمعنى المعبود المشركون من قريش من العرب كانوا اعلم بمعنى الاله من ن ا ح ي ة ناحية من ناحية المعنى من اللغوي من ظلال الحزبيين فالمشركون كانوا يعلمون ان الاله هو المعبود, أن الإله بمعنى المعبود ولذلك لما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بان يجعلوا الالهه ة ل الها واحدا استنكفوا وتعجبوا ع ج ا ل ل ة واحدا ان هذا لشاء عجاب استنكفوا أ ن يتوجهوا ب ا ل ع ب ا د ة ل إ ل ه واحد ل أ ن ه م يعلمون أ ن معنى ا ل إ ل ه والمعبود هم ما اعتادوا على هذا هم اعتادوا أن أن العبادة لا تصرف لله وحده لأنه إلى الآلهة إليه كما من اعتادوا العبادة لا يحتاج الآخرين يوصلوا يعتقدون تصرف وسيط أن إلى كي سبحانه دعاء عباده وتوسلهم فاتخذوا ا ل ه ة مع الله مع إ ق ر ا ر ه م بان الرب واحد ولذلك الذين يجادلون في هذا المعنى للتوحيد ويحرفون ه يحرفون ا ل ك ل م ة عن مواضعه من أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء قد ضلوا في أ ص ل ا ل د ع و ة فكيف يجتمع معهم اهل الحق ومن هنا ندرك أ ن الاجتماع أصل من أصول من ه ذ ا ا ل د ي ن ل ا ي ك و ن إ ل ا على كلمة على ك ل م ة التوحيد أ و ل ا ب م ع ن ى ا ل ص ح ي ح نعم فاذا إ ذ ف إ اختلف المتصدرون للدعوه حول هذا المعنى ا ل أ ص ي ل فانهم لا يجتمعون, مهما حاول كل من حاول أن يجمعهم لا يجتمعون فان الاجتماع لا يتم إ ل ا بتاليف الله للقلوب فليست ا ل ع ب ر ة باجتماع الأبدان إنما العبرة باجتماع القلوب باجتماع قبل الأبدان وان الله عز وجل لا يجمع اناسا متفرقين في عباداتهم مختلفين في عقائدهم لا يؤلف بين قلوبهم ولو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت الفت بين قلوبهم وانفقت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم فالتوحيد هو اصل الاصول وفقه التوحيد هو بدايه الاصلاح معرفه معنى كلمه لا اله الا الله وترسيخ هذا المعنى في نفوس المسلمين و ب د ا ي ة ا ل إ ص ل ا ح لهذه ا ل أ م ة وهذا الذي صدع به مشايخنا وعلماءنا الربانيون الذين يسيرون على طريق سلفنا الصالح <تصفيق> والاجتماع في الدين أ ص ل عظيم الله عز وجل أ م ر به في غير م ا ي ة من كتابه、آه. فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. ن ع م ة ع ظ ي م ة ولكن على أ ن تكون أ خ و ة على أن تكون أخوة تكون بحق على الحق وحزب اخوان ل إ المسلمين غرر بهذه ا ل أ م ة فحرف هذين ا ل أ ص ل ي ن حرف معنى التوحيد وحرف معنى الاجتماع فكل من فسر التوحيد بتفسير باطل له مكان عند حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين ويعتبرونه من ا ل د ع ا ء إلى الله عز وجل الذين ينبغي ان ل الله وجل عز ذ ي ي نجتمع ب غ ي ان ن معهم على ا ل د ع و ة كما يزعمون ولكن اي د ع و ة لا فرق عندهم بين, بين الذين يدعون الى ا ل ا ش ع ر ي ة والذين يدعون الى التصوف والذين يدعون الى الرفض إ ل ى الخروج و ا ل ا ت ز ا ل إ ل ى آ خ ر البدع والاهواء فحزبهم جمع فئات الضلال باستثناء أ ه ل الحق فحرفوا م ع ن ا التوحيد وحسن البنا الاخواني إ خ و ن ي مؤسس حزب ا ل إ المسلمين كان صوفيا وما كان سلفيا أبدا كما يعني قد يدعي له البعض البعض من اتباعه ترويجا له عند السلفيين <تصفيق> وكل من جاء بعده من رموز الحزب ومفكريه ما كانوا سلفيين وما صاروا على طريق السلف بل من اول امرهم وهم د ع ا ة بدع وضلال فحسن البن اصل بدعه الاجتماع بغير أ ص و ل ف أ ر ا د أ ن يجمع ا ل أ ب د ا ن فقط أ ب د ا ن المسلمين دون أ ن يجمع قلوبهم أن يجمعهم بلا أصول يعني يجمعهم شيء يجمعهم على لا شيء على بلا بلا لا فقال مقررا ل ل ق ا ع د ة التي وضعها محمد رشيد رضا في م ج ل ة المنار نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وما هو وبحثت المشترك القدر الاتفاق ان فتشت في من لدن حسن البنه إ ل ى وقتنا هذا أ د ر ك ت بيقين على حسب تاريخ هذا الحزب أ ن القدر المتفق عليه الذي أ ر ا د حسن البنه وكل من جاء بعده ان ي ج م ع ا ل م س ل م ي ن عليه هو ن ص ر ة حزب ا ل إ خ و ا ن فقط كحزب و إ ن كان ي د ه إ ل ى ما ي د ه من الضلالات والانحرافات ن ص ر ة حزب ا ل إ خ و ا ن و ن ص ر ة مرشده ومفكريه فقط و إ ن كانوا م ا س و ن ي ة و إ ن كانوا دعاه بدع وشرك وضلال فمن لم ينصر حزب ا ل إ خ و ا ن فهو ليس من الذين حققوا هذه القاعدة عندهم القاعدة فالإخوان المسلمون أسسوا منهجهم على منهج جمال الدين ا ل أ ف غ ا ن ي <تصفيق> الذي انتدبته المخابرات ا ل ب ر ي ط ا ن ي ة لافساد ا ل إ س ل ا م في داخل بلاد ا ل إ س ل ا م باسم ا ل إ س ل ا م كما انتدب اليهود ابن سبا اليهودي ابن السوداء في زمن الصحابة زمن في ل إ ف س ا د ا ل إ س ل ا م باسم ا ل إ س ل ا م فارسل المشركون من اليهود والنصارى جمال الدين ا ل أ ف غ ا ن ي إ ل ى داخل بلاد ا ل إ س ل ا م م كي يرسخ بدعتين خبيثتين من أ خ ب ث البدع والضلالات بل الأولى من الكفر من وحده الاديان والتقريب ا ل ت ق ر ي ب مع ا ل ر ا ف ض ة ف د ع جمال ج ي ن الافغاني الى هذين الاصلين الخبيثين、المعارضة. عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته وسلام ي ا ل ل ه ي ك ي ورحمه الله و ب ر ك ا ل ل ه الله يبارك ج ز ي ي ك ر فيكم الله شكرا لك الله يبارك فيكم <صحيح> وتمكن ا ل أ ف غ ا ن ي من ت ر ب ي ة دعاه إ ل ى هذا ا ل أ م ر فحمل وكان من منهم على راسهم محمد عبده مفتي مصر فحمل حسن البنا هذين ا ل أ ص ل ي ن الخبيثين من ا ل أ ف غ ا ن ي عن طريق محمد عبده عبده و... وما غ ي ر ه و زال م ر ش د و و م ف ك ر و ح ز ب ا ل إ ق و ا ن المسلمين من لدن حسن البنه إ ل ى وقتنا هذا وهم مستمسكون بهذين ا ل أ ص ل ي ن الخبيثين وحده ا ل أ د ي ا ن والتقريب مع ا ل ر ا ف ض ة التقريب مع الرافضة ومع ومعنى و ح د ة ا ل أ د ي ا ن باختصار أ ن ه لا فرق بين دين ا ل إ س ل ا م الحق وبين الاديان ا ل م ح ر ف ة التي ليست من دين الله ومنها ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة لا فرق ولذلك يسمى أ ي ض ا بمساواه الاديان أ د ي ن وبأخوة أ ا ل وهذا هو فكر الماسونية فكر الذي أ ر ا د اليهود أ ن يهدموا به ا ل إ س ل ا م فجندوا أ ن ا س ا لهذا ا ل أ م ر وكان على راسها ولا جمال دين المسلمين. والله عز وجل يقول إن الدين ا ل ل ه ا ل الإسلام ف غ ا ل س ب ح ا ن ه ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وفي ا ل آ خ ر ة من الخاسرين وقال الله عز وجل قولوا امنا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما أ ن ز ل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق ويعقوب و ا ل أ ص ب ا ط وما أ و ت ي موسى وعيسى وما أ و ت ي النبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون فنحن نؤمن بجميع رسل الله ونؤمن بكتب الله التي أ ن ز ل على هؤلاء الرسل فقام المخادعون من حزب اخوان المسلمين فنحن من أشكالهم باسقاط هذه ا ل آ ي ا ت التي تنص على ا ل إ ي م ا ن بالرسل جميعا وبالكتب على ما أ و ح ى به إ ل ي ه شيطانهم من و ح د ة و خ و ه ا ل أ د ي ا ن والله عز وجل بين سبحانه بكلام واضح بين ن أن أ أن الإسلام هو دين الله. ان ل ل إ س ا م هو د ي الدين ل ل ه إن ا عند الله ا ل إ س ل ا م ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يسقطون هذه ا ل آ ي ا ت ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ة وابتغاء و ت أ ي ل الله يا أيها الذين وجل يقول عز أمنوا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 د ع و ة الرسل وحرفوا الكتب, وحرفوا الكتب. ها؟ من اليهود والنصارى أ ص ح اصحاب ب ديانات سماوية محترمة أ ديانات س م ا و ي ة م ح ت ر م ة كما قال جله بل كل ر م و ا المسلمين يقولون إن اليهودية والنصرانية من الديانات المحترمة الديانات المحترمة وكما قال حسن البنى إن القرآن ل حظة ع مصافات ا ل ي ه وكل د و م ا ا ق حسن البنة وكل من جاء بعده إ ل ى يوسف القرداوي ومؤسس حزب حماس ا ل إ خ و ا ن ي ق اننا ل و ا جميعا إ لا نقاتل اليهود من أجل عقيدة إ ن م اجل نقاتل من اليهود أ الأرض هذه عقيده ت م يصرحون بها بلا حياء و ا ل م ب د أ الثاني الخبيث التقريب مع ا ل ر ا ف ض ة الذين يكفرون ع ا م ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم آ ل ه و ويسبون أ م المؤمنين عائشه ة رضي ا ل ل عنها ولا يؤمنون ب ت ب ر ئ ة الله عز وجل لها في كتابه فيجعلون الروافض اخوانا لهم بل يعتبرون كل من حذر من ضلال الرافضه في تكفير ا ل ص ح ا ب ة وقذف المؤمنين عشره د ل ع ن ى يعتبرونهم من الغلاه فكيف إ ذ ا جاءوا ناس يلبسون لباس ا ل س ل ف ي ة ثم يزينون ضلال هذا الحزب وانحرافه في أ ع ي ن المسلمين بل يعتبرونه هو الحزب الممثل ل ل إ س ل ا م هم قد ضيعوا ب... هذين ا ل أ ص ل ي ن من أ ال... ه م اصول ا ل إ س ل ا م التوحيد والاجتماع فجعلوا التوحيد هو ما ع ل ي أ ه ل الضلال والانحراف من تفسير ك ل م ة التوحيد و يج... أ ن يجمع كلها لتحت الحزب راية وجعلوا الاجتماع والاجتماع على الحزب ليس على ك ل م ة التوحيد وليس على دين الاسلام ع ق ي د ة و ش ر ي ع ة وجعلوا ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي من مذاهب اهل الكفر ج ع ل و ه ا الاسلام ومن قبل ق ا ل و ا ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة الاسلام فهم يعني يتنقلون من ضلال الى ضلال ومن انحراف الى انحراف وكل هذا باسم الاسلام ولذلك كل من تربى على ايدي هذا الحزب ودعا اليه واعتبر نفسه سنيا سلفيا فهو كاذب وما ابعده عن ا ل س ل ف ي ة السنة اما النجال وما المسلمون زال الاخوان المسلمون بما توحي إ ل ي ه به شياطينهم、آه. يسعون سعيا حثيثا ل إ ف س ا د شباب ا ل أ م ة و خ ا ص ة الذين انتهجوا نهج السلف الصالح بتصدير أ ن ا س يلبسون لباس السلفيه ة و م ت ر ب ي ه ح ز ن لقوانين المسلمين فيبصون سمومهم وافكارهم ا ل خ ب ي ث ة ا ل س ي ئ ة ا ل ب ا ط ل ة تحت ع ب ا ء ة ا ل س ل ف ي ة وهم حرب على السلفيه ة فجندوا عبد الرحمن عبد عبد الخالق ثم عدنان عرعور ثم ابا الحسن المصري المغربي ثم علي علي بن حسن الحلبي وكان اخرهم هو الحلبي علي بن حسن ربوا على ف ك ر ة اخوان المسلمين ولذلك كان اخطرهم لانه اراد ان يزين لشباب ا ل ا م ة ضلال وباطل كل من سبقه من ا د ع ي ا ت ا ل س ل ف ي ة باسم السلفيه وب... عن طريق ت أ ص ي ل ت أ ص ي ل ا ت م ح د ث ة ج د ي د ة ل ح م ا ي ة هؤلاء من كلام العلماء ر ب ا ن ي ي ن ننفنبر شيخنا العلامه ربيع بن هادي حفظه الله تعالى والد ش ي خ ن ا محمد حفظه الله وبارك الله في عمرهما ونفع بهما لبيان خيانات هؤلاء وكيف أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن ي غ ر ق هذه ا ل أ م ة في الضلالات والانحرافات لولا ان الله عز و جل جعل من سنته أ ن ه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف في إ ذ ا وزاهق ولكن الافتراق والاختلاف سنة كونية الافتراق قال كما سنة ربانية سبحانه قل و القادر ا على أ ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أ و من تحت أ ر ج ل ك م أ و يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ب ص بعض ا ن نصرف الآيات لعلهم يفقهون ظ ر أخرج كيف الآيات ا لعلهم ل ب خ ا جابر الله ر رضي ي في صحيحه حديث من ع ن أن ه الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه م وسلم ا الآية رسول قرأ صلى قل هو القادر على أن, يبعث على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك ثم قرا أ أو أرجلكم من تحت أرجلكم. فقال أعوذ بوجهك. ثم قرأ او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فقال هذه اهون او ايسر ا ح د ث ا ل ا ف ت ر ا ق وتفرقت ا ل ا م ة الى شاع واحزاب و ح م ا ت هذا التفرق والتشرذم الى شاع واحزاب هم حزب لهذه ا ل ف ر ق ة ضد اجتماع المسلمين على الحق بما أ ص ل و ا من ت أ ص ي ل ا ت ب ا ط ل ة وقد جمعت ولخصت ما تيسر ن ع من م جهود ي شيخنا ربيع بن هادي السلفية بن الله تعالى حفظ في إ ب ط ا ل أ ص و ل علي الحلبي البدعيه في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ص غ ي ر ة ومن أ ه م المقالات التي أ ن ص ح و ا نفسي و إ خ و ا ن ي أ ن ي ق ر ؤ و ه ا ليدركوا عظم ا ل خ ي ا ن ة التي وقع فيها علي الحلبي ومن نصره هو المقال الذي سماه الشيخون حفظه الله ب ع ل ي الحلبي اشد, أشد الناس ش ه ا د ة بالزور فبين شيخنا في هذا المقال كيف ان علي الحلبي شهد لاناس من رموز الضلال ب ا ل ا س ت ق ا م ة ه م دعاه ز ي ك وشهد لهم ب ا ل س ل ف ي ة هم اخوان و ت ر ب ي ة الاخوان ليمرروا اصولهم ا ل ب ا ط ل ة الى شباب ا ل ا م ة باسم ا ل س ل ف ي ة وباسم ا ل س ن ة ومن هؤلاء عدنان عرعور حيث قال شيخنا حفظ الله تعالى في هذا المقال ومن هؤلاء أ و ل ا عدنان عرغور وذكر من فتنته بعض ما فيها فمما قال ونذكره شيئا يسيرا حتى لا نصيل عليكم قال حفظها لقد ل ل ه أ ث ا ر ف ت ن ة من سنوات طويله أي عدنان عرغور دفعنا عن أ ه ل الضلال وعلى ر أ س ه م سيد قب الذي قال ب و ح د ة الوجود وعطل صفات الله وسخر من, وسخر من نبي الله موسى عليه السلام و ط ع ن فيه و ط ع ن في أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم طعما دافع عدمان عن شديدا احنا الى ان سيد قال قب و ح ا ر ب من ن ي ت ق د ينتقده ه من ينتقده بحق ق و ر ن و ه كذبا بشيخ الاسلام ابن ت ي م ي ة وابن القيم وابن عبد الوهاب في بيان التوحيد وانواعه و ا ص ر اصولا باطله منها نصحح ولا نجرح و إ ذ ا حكمت حكمت وهي نفس أ ص و ل عن ا ل ح ل ب ا ل آ ن بلغت أ ص و ل س ت ة أ ص و ل نصحح ولا نجرح أ ي أ ن ك عليك أ ن ك إ ذ ا ر أ ي ت مبتدعا يدعو الى الضلال الواضح والبدع ا ل ظ ا ه ر ة ان تصحح ما وقع فيه ا ن تبين ان هذا من ا ل خ ط أ او من البدع لكن دون ان تجرحه ودون ان تبدعه او تحذر منه كما هكذا فلذلك هم نعم قال نزال الله طبقوا هذا على سيد قد. فقالوا قد على نحن خير سيد ايش ق ولكن يقولون ان وقع في ضلالات. يكون وقع في لدينا ا مسؤوليه ولكن س يكون قب لا ننسى حس... حسناته ننسى ذ ا ي د ع ف س لدينا د ه مسؤوليه م ولكن يكون لدينا عدنان ع ر ؤ و ل ي ه نعم. نعم بل كما قال محمد أ ن س ي ت قض عندهم أ ع ظ م أ ج ل من شكل ثمانيه ت ي م ي ة ومن, ومن غيرهم ن أ م ة ا ل إ س ل ا م هذا هذا يعني واقعهم هم يعتبرون حسنه ب ن ه و س ي ت <تصفيق> قض هم ا ل أ ئ م ة وكما قال س ي د حواء او لعل رمضان البوطي أ ح د ه م ا لا أ ذ ك ر ا ل آ ن <تصفيق> إ ن ح ص ل البن مجدد القرون العشر ا ل م ا ض ي ة فتعدى ز م ه الشيخ ا ل إ س ل ا م حتى هذا حالهم فكيف بمن يزين أ م ر ه م وعلى ا ل ح ل ب ي أ ش ف ق عليهم لما سقطت دولتهم في مصر فقال دي المقولة قال التي إخواني المرؤة تدل على أنه إخواني المتستر. قال ليس دي متستر من أنه أ ن يرد على ا ل إ خ و ا ن في مصر الان ولا وليس من ا ل ر ج و ل ة أ ن يرد على ا ل إ خ و ا ن هكذا قال ومن هؤلاء الضلال الذين دافع عنهم الحلبي أ ب و الحسن المصري الماربي <تصفيق> الذي كما قال شيخنا كان يتظاهر ب ا ل س ل ف ي ة <تصفيق> فلما مات كبار علماء ا ل س ن ة ك ا ل ع ل ا م ا بن باز وال... والعلامه الالبانيه وابن عثيمين والعلامه المقبل بن هادي ثار ث و ر ة ع ا ر م ة على السلفيين ي ط ع ن فيهم اشد الطعن و ي ر م ي ن بالجهل وانهم اقزام وانهم قواطي ت صلصه هكذا تعرفون الصلصة علبة الصلصة والقوط الصلصة ح هكذا ا شيء داب له له آه. اهل الضلال والبدع هكذا فعل من طعن في ا ل ص ح ا ب ة ف يعني الذين ت ع ن و ا ا ل ص ح ا ب ة قديما كانوا يصفرون م نحو هذه ا ل أ و ص ا ف فكذلك هؤلاء شابهوا ء في طعنهم في حمله منهج الصحابه ة م العلماء إلى آخر ما به هذا الرجل. ثم قال وضع لمنهج وأهله. أصولاً مضادة لمنهج الربانيون هذا الرجل قال شيخنا السلفي أصولا السلف إلى لحربه وأهله تعن وضع آخر به مثل المنهج الواسع ا ل أ ف ي ح <تصفيق> الذي يسع ى أ ه ل ا ل س ن ة ويسع ى ا ل أ م ة كلها وهذا ا ل أ ص ل هو صنو أصل البنة الذي قال فيه نجتمع فيما نجتمع فيه عليه اتفقنا ف ه صورة جديدة ل ق اصل ع المعذرة والتعاون د ة و ن ح و ا ع م ا ء <غلماء> ا ل س ن ة ليرجع إلى الحق ف <فأبأ> أ ب ى أ ن يرجع وتنادى في فتنته وانحرافه الى ان ذهب يدافع عن اهل الضلال مثل الاخوان المسلمين الذين غلاة الصوفية والروافض والخوارج والنصارى هكذا قال الشيخ هنا والخوارج والنصارى يضمون في تنظيم ويتحالفون مع الشيوعيين والعلمانيين ويحاربون اهل ا ل س ن ة اشد الحرب و ج م ا ع ة التبليغ الذين يبايعون على اربع طرق صوفيه ة قائمة ووحدة من الشرك والحلول ووحدة الوجود على يصف ت الفرقتين ي ن بانهما من أهل السنة اهل هذا هذا معروف ا عن ابي الحسن في اكثر من من لقاء انه يقول عن الاخوان المسلمين والتبليغ والدعوه ة م من ا هما ل السنة انا ب ا من اهل ا ل نعم س ل م ي ن نعم جمعة التبليغ والدعوة التبليغ و ر و س الاخوان المسلمين ادعين ل و ح د ة الاديان و ا خ و ة الاديان و ح ر ي ة الاديان وارتكب في هذا الدفاع عنهم خيانات ا ل م ي ة لا تصدر الا من امثاله ولا يزداد الا تماديا في ضلالاته والحلبي وحزبه يوالونه ويعتبرونه سلفيا ومن علماء السنه ة علي الحلبي ح ب و ز الشيء كذا قال قال, قال والحلبي يوالون أبا الحسن, الحسن يوالون أبا الحسن المصري انا اليست الشهادة لهذا المأربي وهذا حاله الشهادات أليست سلفي بالزور وحزبه بأنه من أعظم الشهادات <تصفيق> ومن اعظم المضادات للمنهج السلفي أ ل ي س هذا العمل、آخر. كما قال شيخنا هدما ل أ ص و ل ا ل أ ص ل الولاء والبراء وانا طبعا ما زلت مسترسلا في ق ر ا ء ة كلام ش ي خ ن ا ر ب ي ع وقال حفظه اليس من أ ع ظ م انواع التناقض ممن يدعي ا ل س ل ف ي ة ويوالي أ ش د خصومها ا البلايا العظيمة أمور متعمدة من الحلبي ومن حزبه وقائم على الهوى ومن هؤلاء الذين داف عنهم علي بن حسن الحلبي لشباب الأمة نمنا السلفين كما قال وذي أمور ومن ومن وزين علي ي على على حزبه بن متعمدة عنهم من أمرهم حسن ن ش خ احياء ا ل ط ر ا ث ا ل ك و ي ت ي ة التي إ خ و ا ا ن ي ة ل قال عنها شيخنا كما في مقاله هذا التي تسعى في تفريق وتمزيق السلفيين في العالم وتنشئ ا ل أ ح ز ا ب وتجندها ل م ح ا ر ب ة المنهج السلفي مثل حزب ا ل ح ك م ة في اليمن وحزب الرشاد في أ ن د و ن ي س ي ا ذلكم الحزب الذي أ ن ش أ ه من لا يفرق بين الرافضي الخارجي والسني و ل ا نشاط في الهند وباكستان لتفريق السلفيين و ل ا آ ث ا ر س ي ئ ة جدا في هذه البلدان ومع ذلك يشهد لها الحلبي وحزبه ب أ ن ه ا س ل ف ي ة مع اطلاعهم على كثير من أ ع م ا ل ه ا أ ل ي س ت هذه ش ه ا د ة من أ ع ظ م الشهادات بالزور م ض ا د ة و م ن ا ق ض ة للمنهج السلفي مخ... من هو من نختم المقال كما القضيون شيخنا حسن هو هؤلاء به ولا قال هذا يذهبوا عندهم أ ي الحلبي يأخذون عندهم ل أ ن ه معهم ومنهم ا ل ق ط ب ي و ن في مصر وعلى راسهم وهذا محمد ن كلامي م حسان و أ ب و اسحاق الحويني ومحمد ياسمين المقدم وياسر برهان ومحمد عبد المقصود هم رؤوس في مصر وغيرهم القطبيين في كثير ولكنها لا ت ه ي ر ا ل ق بمصر ي في و ن قال ش ي خ و ن ا يحاربون السلفيين في مصر و خ ا ر ج ه ا على ط ر ي ق ة الحزبين ويسمونه ولا تتجريح قلت وقد عقد محمد ا ب ن حسن درسان سمه الاسم هذا ذ سنوات سماه ب ر س ا ل ة الى غلاه التجريح ويبين يصدق يعني ي صدق كلام شيخنا وقد رددت على درسه هذا في س ل س ل ة م ط و ل ة استمرت عاما كاملا في مصر مهم سميتها رسالة بالتوضيح في التجريح شبهات صاحب رسالة الى غلاة رد بينت فيها ضلاله وانحرافه الذي وافق فيه الاخوان المسلمين في س دروس. في دروس على على سنوات, طويلة. خمس سنوات أو ست سنوات شيخنا عن أو أو وقال الله يبارك هؤلاء يزيد فيك ي ل ب ق ويوالون القطبين ا ل آ خ ر ي ن <تصفيق> نعم وابو ل الحسن المصري <تصفيق> الماربي والحلبي وحزبهم <تصفيق> وقد كشف الله بطلان دعواهم <تصفيق> نعم ا ل س ل ف ي ة في ز ي ا ر ة عبد الرحمن عبد الخالق ا ل إ خ و ا ن ي الغالي إلى مصر <تصفيق> حيث ا س ت ق ب ل و ا استقبال الملوك وصرحوا ب أ ن ه شيخهم وامام إ م و إ م ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة والاب الروحي ل ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة أ ي سلفيتهم المزيفه ة لم قلت الرحمن عبد الخالق كما وعبد و عبد باين د د شيخنا ر في ردوده عليه. من اشد الناس طعنا ا وتشويها لعلماء ا ل س ن ة فيقول عن ا ل ش ن ق ي ي ط ع ن ا ل ع ا م ة الشنقيطيه رحمه الله تعالى انه ط ب ع ة ق د ي م ة م ت ن ق ل ة وعبد الرحمن عبد الخالق هو الذي وضع لاحياء التراث الاصولة البدعية باسم ا ل س ل ف ي ة لتمرير مخططات حزب ا لقاء خ المسلمين باسم <تصفيق> و... عبد الرحمن عبد السلفية الرحمن الخالق اعتبره الحويني إسحاق الحويني الأب الروحي للسلفيين و نقالها قاله فذه هنا أبو الأب شيخون رضي على لعبد الرحمن عبد ا ل خ ل ق في المطار في م ط ا ر ا ل ق ا ه ر ة بل قال عنه هذه ا ل ك ل م ة ا ل خ ب ي ث ة بعد نجاح محمد مرسي ا ل إ خ و ا ن ي في الانتخابات هنا ف كما كما قال شيخ هنا وقد نشرت منتديات كل السلفيين وهي من ها تعرفون منتديات كل السلفيين م ا أ ح ب أ ن تعرفوها ولكني أ ذ ك ر ه ا فقط حتى تحضروا منها منتديات من علي الحلبي ا ل إ خ و ا ن ي وتجمع من كل بخلاف السلفيين فليس السلفيين نطيحة فيها أحد إ ل ا ما ينشرونهم الفتاوى العلماء السلفيين تسطرا بهم فقط كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م المتيمية عن بعض فئات أ ه ل البدع حين مناظراته لهم في بين يدي السلطان الله انتبهوا لهذا فنشرت هذه ا ل م ن ت ب ي ا ت احتفاء ادعياء ا ل س ل ف ي ة عبد الرحمن عبد الخالق فقالوا في هذه النشره ما نصهم في مشهد مهيب وحافل بالناس وفي حضور كثير وكثيف نعم في قاعة استقبال في مطار نزلت ع قاعة م المسافرين مطار في في الدولي استقبال القاهرة ن قناه ة الحكمة الإسلامية وبرفقة الحكمه ص ي المعروفة على الدعوية وبين ا وصف و ن ا ل أ ب الروحي ل ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة الشيخ ع بعد د الرحمن ب الخالق المصري بعد ثلاثين عاما من الغياب إلى أن قالوا أن يرحب الشيخ و أ ب و إ س ح ا ق ب ا ل أ ب الروحي ويطلبونه ك ل م ة ل ق ن ا ة الحكمه ة ويجود الأب الروحي فيقول و الأب ا ل ل يا شيخ أنا جئت لمصر بأمور كثيرة أنا مهنئا بأمور جئت لمصر وهذه ا ل ن ق ل ة التي انتقلت بها من عهد استبدادي إ ل ى عهد آ خ ر الحريه ة و ي حرية ا ل خ والاديان م م س ل ي حرية ن ل أ وحريه ة نشر الرفض. نعم الرفض آخر ما ا إلى ل ق و والشاهد أ نشر علي الحلبي ن ه ذ ا ا ل خ ب ر ف ي السلفيين يعني منتداه كل تتميما لخياناته ل ل س ل ف ي ة فقال الشيخ الربيع بعد ذلك وقد ط ل ع الحلبي على هذا الاستقبال الحافل لعبد الرحمن عبد الخالق باستنكاره لكنه لا يزال يصر على انهم سلفيون زال عبد الرحمن عبد الخالق عبد يعتقد عبد عبد باستنكاره وتظاهر ما والحويني يصر أنهم أن فهو ومحمد حسان من السلفيين رغم كل ما قالوه من الضلال الواضح من ت أ ي ي د هذه الديمقراطيه ة ومن, تأييد ومن تأييد الإخوان و المسلمين الذين ن تأييد ي د ع ا الأديان لوحدة الإخوان ومن تأييد الإخوان المسلمين في تقريبهم المسلمين سلفيين عند عند للرافضة الحلبي لا شعر من رأسه بسبب تهتز رأسه زالوا عند شعر هذه الضلالات و ك أ ن ه م أ خ ذ و ا ميثاقا ب ا ل س ل ف ي ة لا ينتزع منهم أ ب د ا مهما طعنوا في السلفيه ة و أ ل ه ا أ خ ذ واهلها ميثاقا علي الحلبي ب ذ ا و ذ ل لا نعجب أن علي الحلبي أيضاً للأمة رسالة عمان التي إلى وحدة الأديان ليس、عجيباً. فكل ك أيضا عمان تابعوا عجيبا نعجب أن زين من وحدة سقط في و ة ل المسلمين ن تجده شاء م أ ب ا في الغالب يسقط في ه و ة ا ل د ع و ة إلى أ و تزيين ح ر ي ة وخوه ا ل أ د ي ا ن هذا مصير الحلبي جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أ ح د ا إ ن الله عز وجل جعل لا المكر من سنته أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله آه. وما كان الله ليضل قوما بعد إ ذ ا د م حتى يبين لهم ما يتقون ب ف أ ض ل الله عز وجل هؤلاء على علم ف إ ن ضلال على الحلبه على علم أضل ل ل ا الله على علم فلذلك كان ضلاله أ ش د ق ا ل الشيخ ربيع نعم و اخيرا شاركوا اي حسان وحويني ا ل ومن كان معهما من ا ل ق ط ي ن في مصر ا ل خ و ا ن العلمانية في شعاراتهم و ق ا م ة د و ل ة ع ل م ا ن ي ة د ي م ق ر ا ط ي ة لا تفرق بين المسلم والنصراني وشاركوهم في دستور قائم في على نبذ ح ا ك م ي ة الله في كل مجال <تصفيق> ونسوا هتا... هتافاتهم السابقه <تصفيق> على امتداد اعوام ط و ي ل ة بان ا ل ح ا ك م ي ة لله ن... نسوها نسوها تماما امام د و ل ة الاخوان المسلمين <تصفيق> وبعد ان كانوا يكفرون الحكام السابقين بذين حاكمية ها صار ا ل إ خ و ا ن المسلمون عندهم أ ئ م ة هدى و لا ينبغي لاحد أ ن يمسهم ب ك ل م ة و إ ن وضعوا ما وضعوا من القوانين ا ل ف ا ج ر ة التي قد تفوق القوانين ا ل س ا ب ق ة ضلالا و ن ح ر ف ا على ا ل إ س ل ا م هم أ ئ م ة هدى عندهم وهم د و ل ة ا ل إ س ل ا م و إ ذ ا سقط ا ل إ خ و ا ن سقط ا ل إ س ل ا م عندهم ويخدعون بها. بها الشباب نعم هم لا يتدرجوا في الضلال يعني هم القطبيون يدعون ان الاخوان سيتدرجون في تطبيق الشريعه ة فانا اذكر لكم تدرجا واحدا من تدرج الاخوان الذي لكم تدرج يعني ي ي ع القضيون الإخوان جاءوا إ ل ى مصر والقانون المصري ال الذي خالف ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م في كثير من ا ل أ م و ر ينص على أ ن ا ل ر خ ص ة لمحافل تعطى ل م الرقص و ا ل ض ع ا ر ة ل م د ة ثلاث سنوات فتدرج ا ل إ خ و ا ن ورفعها إ ل ى خمس سنوات هذا ت د ر ج ه في تطبيق الشريعه ة الدستور ا المصري السابق ن ع ما م نص على اطلاق الحريات كما نص عليه الدستور الاخواني فلعل الدستور السابق كان في ه بعض القيود لتقييد ضلال الروافد فجاء و أ ط ل ق و ا الحريات وعلى ر أ س هذه الحريات الروافض <تصفيق> ومعهم النصارى <تصفيق> ف... والسلفيون هم آ خ ر الناس لا, لا, لا. لا عند حماس ولا عنده <تصفيق> ولا عند <أضوان. تصفيق> هذا حلوم يعني يضيقون على مساجد السلفيين ويمنعهم من ويسمحون على السلفيين للشيعة هذا حماس مساجد عنده يعني من استدريس الايرانيين وغيرهم يعني وكذلك غ غزة ي يعني يشير التشييع ر ه انهم م ان في ث ي الفلسطينيين ر المستقر ا الله من و ك اليوم عرفت من اخوانكم في تونس ان حزب ا ل ن ه ض ة الاخواني اوقف اغلب الخطباء والدعاء السلفيين في تونس عن ا ل خ ط ب ة والتدريس في المساجد وفتحوا الباب لكل د ع ا ه الباطل في شتى وسائل ا ل إ ع ل ا م لبث ضلالهم تحت ق ا ع د ة إ ط ل ا ق الحريات والسلفيون هم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل و ح ي د ة التي تحرم من هذه ا ل ح ر ي ة عند لحوم ا ن ل س ل دولة م ي ن هذه المسلمين إ س ل ا التي ضحكوا بها على شباب ا على ل م في مصر واستخفوا مصر بدمائهم من أجلها ف أ خ ر ج و ا الشباب المخدوعين إ ل ى الاعتصامات والمظاهرات ل ن ص ر ة ا ل إ خ و ا ن المسلمين تحت د ع و ة أ ن ه إ ذ ا لم تخرجوا في في يسقط هذه المظاهرات هكذا قدعوهم والله إذا نعوذ هذا الإسلام قالوا الإخوان المسلمون في مصر سقط الإسلام والله نعوذ بالله مصر من مثل سقط سقط سقط ونصر أن ونصر ا ل إ خ و ا ن المسلمين ومن معهم في كل البلاد و أ ن يطهر البلاد منهم و أ ن يحمي هذه ا ل د و ل ة ا ل س ل ف ي ة ا ل س ع و د ي ة من مكرهم ا ل س ي ء ل أ ن ا ل إ خ و ا ن المسلم يكيدون كيدا ه ذ ه ا ل د و ل ة ويتحالفون مع كل طواف الضلال من ش ي و ع ي ة و ب ع ث ي ة و ع ل م ا ن ي ة و ر ا ف ض ة ضد هذه ا ل د و ل ة ف ا س أ ل الله عز وجل ان يحبط, أن يحبط مكرهم وكما يقال الموضوع ذو شجون والكلام فيه لا ينتهي فننصح اخواني نعم أخيراً ان اخيرا يقرأوا أ ن يقرؤوا ردود العلماء ا ل م ب ن ي ة على أ د ل ة الكتاب و ا ل س ن ة على حزب ا ل ق ا ن المسلمين وعلى ضلال القطبيين الذين يدعون السلفيه ة نمو من أوصى ردود ومن أوصى الردود أ قضية ق ا وأجماعة ردود شيخنا ربيع ابن هادي حيث ف ظ الله تعالى ح جعله الله عز وجل اماما في هذا العلم وفي هذا الباب فلذلك رموه الاخوان المسلمون ومن معهم طواف الضلال عن قوس واحد لانه كلما خرج منهم قرن وظهر منهم رمز م رموز الضلال كشف مكره و أ ح ب ط خيانته الشيخ ربيع ف غ ا ض ه م هذا اشد الغيظ كيف يكشف هذه ا ل أ م و ر فلما نعم صدروا على الحلبي و أ ر ا د و ا أ ن يجمعوا به السلفيين إ ل ى داخل صفوف الخوارج المسلمين ها؟ كشف أمره الشيخ أمره ربيع ان الامر ليس بالهين كما تظنون الذين يهونون من ضلال على الحلبي لا يعرفون مكره ا ل س ي ء وان الشيطان اتخذه م ط ي ة و خ ط و ا ت لاضلال المسلمين باسم المنهج السلفي ولاخراجهم من ا ل س ل ف ي ة الى ا ل ح ز ب ي ة خ د م ة ل ل إ خ و ا ن المسلمين ومن أ ج ل هذا أ ن ش أ منتداه و إ ن ا ل د ع ا ء خلاف هذا من فعليكم بارك الله فيكم بلزوم نهج لن يكون إلا بلزوم غرز نعم علماء هذا المنهج الله السلف بارك الصالح وهذا غرز بلزوم إلا الذين حملوا و ص و ل هذا المنهج ودافعوا عنها وحافظوا د ا ا عنها ف ع و و عليها من تحريفات المحرفين والمبطلين والله هو المستعان ولا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب وصلى الا ل على محمد وعلى آله ه محمد ح و أ ص بالله ه وسلم أترك ك م محمد المدخريح ة لفضيلة ضولة الشيخ الشيخين في تعالى في عربي هادي ابن ابن وأعتذر إ ان كنت تقدمت بين يديه واطلت في الكلمه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 عثمان أ ب ي عبد ا ل أ ع ل ى على ما ت ف ض ل به من بيان و إ ن كنت لم أ ل ح ق لم يحصل الشرف ب أ س م ع ك ل م ة الشيخ حسن أيها أدري أدري الحديث الإخوة ما ولا أتكلم الشيخ ذو شجون في طرف وقد بيّن الشيخ خالد ونقل عن سيد الوالد عبارات يعني م ف ي د ة وجيده استفدنا منها جميعا وخطر في بالي قبل قليل ان كل ص ن ع ة لها نقاد فصاحب الذهب الذي يبيع ويشتري في الذهب ويصوغ في الذهب وشغلته الذهب كثيرا ما ي أ ت ي ه شيء مزيف ي أ ت ي ه نحاس ي أ ت ي ه شيء مخلوق بشيء من الذهب ي أ ت ي ه ذهب خالص فالخباز لا يميز الذهب والطحان لا يميز الذهب لكن صاحب الذهب سرعان ما يميزه عنده طريقه ة ع ن د آلات يختبر الذهب يختبر اذا اتيته لتبيع يختبر الذهب الذي جئت به فيعرف يعني كونه خالصا او في ن س ب ة ك ب ي ر ة او في ن س ب ة ق ل ي ل ة ويعطيك السعر الذي يرى انه يستحقه والطبيب يعرف الامراض طبيب البدن والذين يبيعون ويشترون في الاراضي يؤتى بهم ليثمنوا هذه ا ل أ ر ض إ ذ ا كانت ل أ ي ت ا م أ و لي... ليثمنوها ما يذهبون للشيخ م ب ا يثمنها ولا لابن عثيمين يثمنها ل أ ن ه م هذه ل خبرة ا ل خ ب ر ة في هذه ا ل م ه ن ة هذا خطر في ب ا ل ي قبل قليل فكذلك المذاهب والفرق والاراء و ا ل أ ف ك ا ر لها نقادها كما ينتقد أ و ي ن ق د صاحب الذهب ذهبه فالله سبحانه وتعالى على مر ا ل أ ز م ا ن يهيئ من يعرف ويميز بين ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة وبين الحق والباطل وفي أ د ق ا ل أ م و ر مثلما قيض شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله وقيض تلاميذه ابن القيم وابن الكثير والذهبي في ف زمننا هذا وجد من يميز ويعرف الاتجاهات ويعرف يعني ولو ادعى بعض الناس ا ل س ل ف ي ة فانه له اهداف يريد ان يمررها باسم ا ل س ل ف ي ة لان الناس لان المسلمين يحبون هذا ا ل م ب د أ ل أ ن ه مذهب ا ل ص ح ا ب ة و هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أ ص ح ا ب ه والتابعون فيحبون من ينتسب إ ل ي ه و ا ل إ خ و ا ن المسلمين أ ذ ك ي ا ء لما ر أ و ا أ ن ا ل س ل ف ي ة يعني تدحرهم ولا يستطيعون أ ن يقفوا أ م ا م ه ا ل أ ن السلفي ي أ ت ي ل ل إ خ و ا ن فيحطمه ب س ه و ل ة ب ا ل ا د ل ة قال الله قال رسول الله فمبادئ الاخوان تضيع و تميع ففكروا قالوا لماذا نضرب ا ل س ل ف ي ة من داخلها ف ن أ ت ي بمن يدعي ا ل س ل ف ي ة و نصاحبه و نعطيه من المال ما شاء على اساس ان يضرب نفس ا ل س ل ف ي ة باسم ا ل س ل ف ي ة و يريحنا من المعارك التي تواجهنا من قبل السلفيين و هكذا نجحوا في ان اشغلوا من ينتسب ل ل س ل ف ي ة بعضهم ببعض كما نجحت امريكا و اوروبا بان يجع و د و ل ة ما يسمى اسرائيل ب أ ن يضربوا المسلمين بعضهم ببعض ب أ ي ط ر ي ق ة فكروا فوجدوا أ ن ا ل ش ي ع ة قوم يكرهون أ ه ل ا ل س ن ة كرها شديدا وبالتالي يكرهون ا ل إ س ل ا م الحقيقي وكانت ا ل ش ي ع ة كما يقال شبه خلايا ن ا ئ م ة ينتظرون خروج المهدي. المهدي يعني الذي يعتقدونه المهدي حقهم و معطلين كل أ م ر مهم حتى يخرج المهدي لا ص ل ا ة ج م ع ة و لا أ ع ي ا د و لا قتال مع المخالفين الذين يخالفونهم لا قتال حقيقي حتى يخرج المهدي فيقاتلون تحت رايته حتى يقال انهم كانوا في العصور ا ل م ا ض ي ة اذا اضطروا الى القتال لا يقاتلون بالسيف يقاتلون بالخشب يسمون ا ل خ ش ب ي ة ا ل خ ش ب ي ة نعم انتظارا السيف يعني في غندي حتى يخرج المهدي الاوروبيين والامريكيين يخططون لمئات السنين درسوا وضع العالم ا ل إ س ل ا م ي وخافوا من خطر المسلمين ل أ ن المسلمين إ ذ ا قاموا لا يقف أ م ا م ه م شيء ل أ ن ه م ترخص ارواحهم في سبيل الله ويريدون ا ل ج ن ة والنصران والكافر حريص على الدنيا فقدحت ي ي ع ن ن ا افكارهم أ ن ر أ و ا أ ن الخميني هو الرجل المناسب في الوقت المناسب وكان لاجئا في فرنسا فيعني في وضبطوه و و ه ض ب وحملوه ب ط ا ئ ر ة الى طهران نعم بعد ان مهدوا له واخرجوا الشاه فوصل وحكم ايران على اساس انه لا يكفيه ايران ولا غير ايران هو يريد ان ينشر التشيع و ا ل ث و ر ة ا ل ش ي ع ي ة في كل العالم فمن يوم ان وصل الخميني الى طهران والعالم الاسلامي في امر مريج وفي قلاقل وفي مشاكل وفي حروب اول ما ب د أ حرب بينه وبين العراق استمرت ثمان سنوات كم ذهب فيها من ارواح و كم استفاد الغرب من مليارات عن طريق ا س ل ح ة كانت ايران تتسلح وكان العراق يتسلح وتمده الدول ا ل ع ر ب ي ة و ا ل خ ل ي ج ي ة فاستفاد الغرب يعني التليوريونات من وراء الخميني وعلى ف ك ر ة كان الخميني شعاره الموت لامريكا والموت لاسرائيل وفي حربه مع صدام حسين كان يشتري السلاح من اسرائيل كان السلاح يشتري من اسرائيل و ي أ ت ي هنا الايرانيين يعني يصيحون الموت لامريكا والموت لاسرائيل اما امريكا لا يهمها الكلام يهمها الفلوس والفعل فانا اقول يعني ان ا ل س ل ف ي ة دخل فيها اناس دخيلون بتخطيط من الاخوان لكي يضرب السلفيون بعضهم ببعض او المنتسبين الى ا ل س ل ف ي ة يضربون بعضهم ببعض وهذا الذي حصل حتى شغلوا علماءنا عن الرد على الاخوان اي نعم واصبحوا همهم الرد على الذين يدعون ا ل س ل ف ي ة بالقول و ف ع ا ل ه م ومحبتهم وافكارهم للاخوان امثال ما ذكرهم الشيخ الحلبي وابي الحسن فهؤلاء مدسوسين هؤلاء مدسوسين لضرب ا ل س ل ف ي ة مدسوسون لضرب ا ل س ل ف ي ة اشغلوا العلماء واشغلوا الناس بشبه وتاصيلات ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ولكن قيض الله لها امثال الشيخ ربيع حفظه الله الذي ينقدها كما ينقد صاحب الذهب ذهبه أ و كما ينقد الذهب ا ل آ ت ي والداخل و ا ل خ ا ر ي وجزاه الله خيرا عنا لولا الله ثم يعني تنقيبه وبحثه وردوده ونصائحه لكنا ا ل آ ن مع ا ل أ خ و ا ن وكان ا ل آ ن رافعين اربع عصابع وجزاه ض م الخامسة ن ف الله عنا و ج ز ا الله المشايخ خير الجزاء والشيخ صالح الفوزان والمفتي وجميع المشايخ وعلى ر أ س ه م الشيخ عبد العزم ي باز والشيخ بن عثيمين الذين هم كانوا مثل الجبال ومثل السدود في وجوه الشر وفي وجوه البدع وفي وجوه الشرك وفي, وجوه وفي وجه الشرك وفي وجه الخرافات فيا اخواننا يا ابناءنا عليكم ان ت م ج ز و ا وليس كل بيضاء ش ح م ة ليس كل من قال انا سلفي يصدق فهمنا وليس كل من قال انا د ا ع ي ة يصدق لا بد من الفحص لا بد من ان نستمع الى كلام علمائنا الذين ا ت ه م الله فقنا و ا ت ه م الله سبحانه وتعالى م ع ر ف ة د ق ي ق ة وتفريقا بين الحق والباطل وبين ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة ويعرفون ا ل س ل ف ي ة ا ل ص ا ف ي ة ويعرفون ا ل س ل ف ي ة التي لها اهداف ولها اغراض والمال هو مفسد يعني ما افسد هؤلاء الا المال اناس محتاجون لا وظائف لهم ولا دخل لهم وهناك مراكز عندها اموال ت أ خ ذ ه ا من اموال المسلمين وتعطيهم اين ع م هؤلاء كلهم ا ل ح ل ي ب و ن ما سمعنا لهم وظائف ولا ا ل م أ ر ب ولا ي ت أ ك ل و ن من بعض المراكز وينفذون لهم ما شاءوا وكلها عن طريق ا لخوان المسلمين فعلى طلب ا العلم ان يكون فطنا والا يكون اماعه والا يدافع عن اهل الباطل وان يكون همه أ ن يكون يعني متدينا تدينا سلفيا خالصا يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله يقولون انتم يعني متشددون على إ خ و ا ن ك م رفقا ب إ خ و ا ن ك م عليكم ب ا ل ر ح م ة عليكم هم لا يرحمون, في نفس الوقت هم لا يرحمون, هم لا يرحمون فينادون ف س ل لا لا و يرحمون يرحمون ق ت هم هم ا ي ن ف إ ل ى شيء لا يفعلونه ل أ ن ه م يحكمون أ ه و ا ء ه م ويحكمون يعني رغباتهم وشهواتهم فالرفق و ا ل ر ح م ة ما أ د ر ي يريدونها مع اليهود ولا مع النصارى إ ذ ا كنت أ ن ت أ ي ه ا الحلبي تشن حملات على الشيخ ربيع الذي هو مثل مثل أ خ ي ك الكبير أ و مثل والدك وكان بينهم ص د ا ق ة سابقا ولما انحرف الحلبي نعم فاضطر الشيخ ربيع أ ن يرد عليه بعدما نصحه وناصحه وانا شاهد على ذلك عشر سنوات ويناصحه سرا وجهارا وكل حجوه ويجتمع به وكل ما جاء عمره يجتمع به ما نفع فيه ما نفع لان ا ل ش خ ص ما عنده فلوس عنده ي ع ن ي بس ن ص ي ح ة لو كان عنده فلوس كان اطاعه وما شوف في ركابه الفلوس عند حياه التراث ف ن س أ ل الله سبحانه وتعالى ان يوفق السلفيين ل ل ا س ت ق ا م ة وان يدافعوا عن الحق وعن <تصفيق> هذه ا ل س ل ف ي ة ا ل ي ت ي م ة التي اصبحت ي ت ي م ة و م ح ا ر ب ة من كل الاطراف ومن كل الجهات الا من رحم الله حتى كثير من اهل الخير واهل الدين واهل ا ل ص ل ا ة مخدوعين بالاخوان المسلمين يخدعونهم بالشعارات ولا حل الا في الاسلام وما ادري فيخدعونهم ويصدقونهم ونعم ولما ن ع م و سقط يعني مرسي ظنوا انهم ابو بكر او عمر تقريبا يعني خلاص معذي يعني طاح الإسلام. الإسلام. هو الحقيقة يعني ما الفرق ا ا الحقيقة ما ا س ل ل م هو يعني بين السيسي ومرسي قال الشيخ ربيع ك ل م ة قال ان ا ل ح ك و م ة السيسي م و و ج د ة ا ل اخف و ا شرا, أخفوا شراً. ولو ان ح ك و م ة الاخوان بقيت لانقلبت مصر الى د و ل ة ش ي ع ي ة ر ا ف ض ي ة السيسي رجل ما قال لك انا والله جيت احكم الاسلام ولا انا اريد اطبق الاسلام ولا ش ر ي ع ة الاسلام ولذلك ما تخاف على الانخداع به رجل قال انا ر أ ي ت وطني في خطر ر أ ي ت الاخوان يريد ان يبيعوا وطني للفلسطينيين ولغيرهم فانا انقذت وطني انا احب وطني واريد ان انقذ وطني واريد ان اطور وطني فهو رجل عنده و ط ن ي ة ورجل يحب الخير لوطني لكن لاخوان المسلمين والله ما يحب الخير لمصر لا. لماذا لانهم يعني لاقوا ي على ن ي ع تعاقب جمال والسادات وحسن و ب ا ر ك ما ل ق و ا الا السجون والا يعني ا ل ا ه ا ن ة و ا ل ض ر ق فهم حاقدين على مصر ل ي ش ا ل ش ع ب المصري لم ا ن ت ق م لنا ل ي ش ا ل ش ع ب المصري م ا و ق ف معنا الان جاءتنا ف ر ص ة ننتقم من الشعب المصري ونجعلهم يعني م ط ي ة وحمير لكي نفتح الخليج ونفتح جميع الدول ا ل ا س ل ا م ي ة ونجعلها نعيد د و ل ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ا ل ت ر ك ي ة فالاخوان المسلمين لا يؤمنون على مصر ولا يؤمنون على اي بلد الاخواني يحب الاخوان فقط لا يحب شيئا اخر ابدا مستعد يضحي بالاسلام من ش أ ن الاخواني ومن ش أ ن يعني د و ل ة الاخوان بدل ي لانهم كل ما نادوا به لا حل الا بالاسلام وتطبيق الاسلام والحجاب وما ادري لما حكموا س ن ة ك ا م ل ة لا فرق بينه وبين حسني نفس الشيء الامور بقيت على ما هي عليه بل زادوا كما قال ف ض ي ل ة الشيخ بدل ما كان ترخيص الكبريات س ن ة سنتين خلوها ثلاث سنوات والله ي ا و هؤلاء الاخوان يتلاعبون بدينهم وهؤلاء المتسلفين يتلاعبون بدينهم وهم يجرون وراء الدينار والدرهم اكثرهم اما الاخوان فيجرون وراء الحكم شبعوا اموال جمعوا و ف أ و ع و ا بس يريدون ا ل آ ن الحكم يريد و التسلق ا يريد و ا ا ل س ل ط ة يريد و الانتقام ا و أ و ل ما يريد الانتقام منه ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة كتب كاتب لما سقط مرسي في جريه عكاظ اسمه هاشم ع ب د هاشم رئيس تحرير عكاظ كثير منكم ما انتبه لها قال إ ن ه قبل ف ت ر ة عقد في قطر مؤتمر لرؤساء الدول ا ل ع ر ب ي ة وملوكها وحضر الامير سلمان يمثل ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة وحضر مرسي فجاء دور مرسي وتكلم يهدد ا ل س ا ع ة ما تمكن ولا جلس على الكرسي مثل الناس يقال هناك ثلاث دول ع ر ب ي ة سنقطع ص اصابعها ب ع معروفة ه ا والاشارة ي ق د ل والامارات والكويت ثلاث دول س ع ع و د ي ة ر ي ة س ن ق ط ع ص ا ب ويهدد ويهدد و يقولون انه كان مخصص لكل رئيس عشر دقائق و تكلم ساعتين ساعتين تكلم و عندما جاء دور ا ل أ م ي ر سلمان يعني يمثل ا ل م م ل ك ة خرج بوفده و الامير سلمان يتكلم طيب هل هو هذا ا ل أ م ي ر سلمان جاي من طرف اسرائيل و لا جاي من طرف لو كان والله يعني ممثلا ل إ ي ر ا ن لاستمع لا و أ ن ص ت فانظروا كيف ما في عداء لهم إ ل ا لهذه البلاد خ ا ص ة و بعدها الامارات و الكويت وما كان لهم تخطيط إ ل ا ل ل إ ط ا ح ة بهذه الدول ا ل خ ل ي ج ي ة لكي يتسنى لهم إ ق ا م ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل م ز ع و م ة فالله سبحانه وتعالى بعث هذا السيسي نعم يعني فقلب ا ل ط ا و ل ة عليهم وفضحهم وبعد ذلك ظهرت حقيقتهم أ ك ث ر ف أ ك ث ر وعرف العقلاء أ ن ه م ي ع ن ي أ ن ا س لا يرحمون ولا يرقبون ع في مؤمن إ ل ا ولا ذ م ة ليس عندهم مسلم إ ل ا ا ل إ خ و ا ن بدل أ ن ه م كانوا يكفرون ا ل آ خ ر ي ن ويقولون أ ن ت م في جهاد و أ ن ت م ا لذي ي رابط في رابع ة أ ف ض ل من ا ل ربط ا في الحرم و ا لذي و ا لذي و واحد يقول طوبى ل ل ذ ي ن طوبى لكي ا أ ر ض ا ل ك ن ا ن ة لمن لمن يعني ي ن ث ر د م ه على ث ر ا ك ا ل ط ي د ف ا ع ا ع ن ا ل إ س ل ا م أ ي نعم طوبى ف يعني م ع ن ا ه يكفرون جميع المسلمين و أ ن ت م ر أ ي ت م مره رمضان اذا ادى المغرب هذا المعسكر يصلون ويفطرون وهؤلاء يصلون ويفطرون ويصلون كلهم يعني م ا نقدر نكفر لا هؤلاء ولا هؤلاء حاشا الا ان ل و نكفر ا ل ا ق في صفوفهم يعني الذي لا خ ي فيه ي في ر صف... قد ك و ن في صفهم م بعض ل ح د ي ن لكن ب ص ف ة ع ا م ة مسلمين ما استطيع كما قال سعد اعطوني سيفا له لسان يقول هذا مسلم وهذا كافر فاقتل به الكافر انا اشوف يعني معسكر لا ادري اين المسلم منهم الصادق ولكن ظاهرهم الاسلام يؤذنون ويصلون وقد نهن يسلم عن قتال البلد التي يؤذن فيها قال انتظروا اذا اذنوا الفجر لا ت ق ا ت ل ه م لك الظاهر يا اخي انت ما فتشت القلوب اما يعني في, في المظهر فالاخوان يلبس ي لبنطلون و ك ر ف ت ة وهذا يلبس لبنطلون و ك ر ف ت ة ايش الفرق بينهم ما في بي فرق يعني نفس ا ل م ن ه ي ونفس الطريقه ونفس المظهر فالشاهد الله ابتلانا بهؤلاء الاخوان وانا قلت في ك ل م ة انني ادركت زمانا كان فيه طلاب العلم واهل العلم واهل الخير والله على قلب رجل واحد ليس بينهم الا الموده و ا ل م ح ب ة ن ش أ ت في الجنوب في ص ا م ط ة كان هناك طلاب علم وشيخ القرعاوي ومشايخ في العلم والمعهد العلمي في ص ا م ط ة الذي انشئ بعد معهد الرياض انشئ في عام منه في 1374 وتخرج منه يعني علماء و قضاه و د ك ا ت ر ة و نفع الله به و نفع الله ب د ع و ة الشيخ عبد الله القرعاوي السلفي رحمه الله عليه فكان في الجنوب في ص ا م ت ة خ ا ص ة و ما حواليها قسمان الناس طلاب العلم في المعهد و في ا ل م د ر س ة ا ل س ل ف ي ة و أ ه ل المساجد هؤلاء و أ ه ل اللحى هؤلاء يسمون المطاوعه عند السفهاء والقسم الثاني أ ه ل السوق و أ ه ل الحوت واهل أ ه ل ل ل ح م و أ السفاهه والذين يخرزون ا ل أ ح ذ ي ة ه ؤ ل أهل السوق ا ء ينبذون أ ه ل الخير ب أ ن ه م مطاوع فكان الم... الذين يسمون مطاوع اهل الخير و أ ه ل العلم على قلب رجل واحد ليس هذا إ خ و ا ن ي ولا هذا ولا هذا ولا تبليغي سروري ولا هذا نعم ما تعرف هذه المسميات ومحبه من ص ا م ت ة إ ل ى الرياض ولما مات الشيخ حافظ في ص ا م ت ة ر ح م ة الله عليه بكى عليه المشايخ في الرياض وشيخ ا ل حمد ابراهيم نعم وذهب وفد إ ل ى هناك و أ ل ق و ا القصائد بحضور الشيخ حمد ابراهيم في ت أ ب ي ن الشيخ حافظ ر ح م ة الله عليه ولكن بعد ف ت ر ة و خ ا ص ة لما حصل دخول صدام للكويت ل أ ن ه كان الاخوان, الاخوان كما قال الامير نايف يعني آ و ي ن ا ه م لما جاءوا هاربين من بطش عبد الناصر اويناهم و أ ك ر م ن ا ه م واعطيناهم أ ب ن ا ء ن ا يربونهم واعطيناهم جامعاتنا و إ ذ ا اكتشفنا ان ابناءنا أ ص ب ح و ا يطعنون في ظهورنا و أ ص ب ح و ا أ ع د ا ء لنا ب ت ر ب ي ة الاخوان المسلمين فهذا جزاء الجميل الذي قدمناه لهم فكانوا يشتغلون في السر والتنظيمات و... والناس تحسن الظن فيهم أ ن ا لما أ ل ف ت ر س ا ل ت ي الماجستير في عام يعني سبعة وكنت ت وتسعين س سبعة ع ي هجري ن اثنان و اكتب فيها استشهدت بكلام س ي د ا ل قطبي ع ن ي في بعض الموضوعات التي تتعلق يعني بالكون وما الكون وكنا نظن انه رجل شهيد وانه وانه وبعد ذلك لما تفرغ ش ف ا ب ي ع ل هذه الامور وكشف ظ ل ا ل ا ت س ي ل قطب وكشف ظ ل ا ل ا ت حسن البنا وكشف وكشف عرفنا ا ل ح ق ي ق ة اي نعم فاضطريت ا ل ط ب ع ة ا ل ث ا ن ي الثانية, لما جيت حيد الطبعة الثانية. اصر الوالد ان احذف جميع الذي نقلته ن عن سيد قطبي و حوالي اربعه موافع قلت ل مواقع الكون خمسه مخدوعين ب ا ل أ خ و ا ن المسلمين فعليك أ ي ه ا السلفي أ ن تكون فطنا وكنقاد أ ن ت و ك ن الذهب و أ ن تفرق بين السلفي الحقيقي والسلفي المدعي اي نعم ا ب يدعي ي ا ل س ل ف ي ة لكن لما, لما اشتد البطان أ ي ا م يريدون ع ن ي ي يهجمون على رابع ا ل ع د و ي ة ويفضون الاعتصام صاح و ص ر ه ويقول لصاحب ق ن ا ة ا ل ب ص ي ر ة و أ ن ا أ س م ع ليس من ا ل ر ج و ل ة يا فلان ولا من ا ل م ر و ء ة أ ن تضرب ا ل أ خ و ا ن المسلمين في هذا الوقت خلاص طلع أ خ و ا ن ي خلاص فضح نفسه يعني ورد عليه حلو الرضواني أ ي اين غاضب لهم يعني لانه يحبهم يعني يعني ظهرت حقيقته فهؤلاء السلف خونجيين ا احذروا منهم وفقنا الله و إ ي ا ك م لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ا ط ش ل ا ح س ن الشباب ا ل ل ه ع ت من الشباب اطلعت من الشباب اطلعت من الشباب اطلعت من الشباب اطلعت من ا ل ش ب ا م قرآن جكب ا وقال ر آ ن كل ق تعالى امن رسول الله من ربي والمؤمنون ك ل الامن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي لا نفرق م ن اله احد من ر س ل فقال سمعنا أ ص ع م س م ع ن كربلاء كم م ك ث ف ي خ ش ى على أ ن و ي ك س ر و ن ويجتمع هذا الاجتماع العظيم يدخل الشيطان منهم م فوصيت نفسي ل ك أن تكلموا ت إ ل ا بالاشياء السرعية واسألوا ولا ف أنفسكم ق و ا ا ب أ ش ي ولا تعملوا أ ش ي ا ء من... من عند أ ن ف س ك م دون ان تعرفوا انها تصلح المسلمين ام لا وقول الله سبحانه وتعالى في قوله ا ل آ ي ة الكريمه ة م مبينا إن شيطان كان عدو بالآية عدوا أجل قال ع ي س ل ان م إ الشيطان قد يائس ان ينبدا في ارضكم هذا اليوم فرغم د ما تحقرون امر دينكم التحريش إياك يخذ الشيطان بيلكم إخواني بالتحريش مهما أذوك مهما تكلموا عليك مهما مهما تكلموا مهما كان منهم إن أولا ذات أذوك تكون لأن منهم بين إن بيلكم معكم مع هتروح أخوكم صار وقت ومراسل التوحيد و ا ل م ل أ ونسنة ا ل ج د والجديد لازم عنده بقايا عنده رواسب عنده حاجات من ا ل ج ا ه ل ي ة فلا بد أ ن نصبر ع بعضنا و ن أ خ ذ ب أ ي د ي بعضنا حتى أ ن ك أنت حياتك في حياه هذا الجمع وغير ذلك لا حياه لك ح ق ي ق ي ة ف ا س ت ع م ب ا ل ج ز ا ل ا ل م ر ك م ي ن واستغفر لسائر المسلمين و ا ل ص ل ا ة ف ا لسائر المسلمين ل ه ل ه واستغفر ا لسائر ل ه ا ل م س ل م ي ر よく分かる。 كان ا ل ح ل ب ي اللاعب عليه وعرفه و خصم الحلبه ا بمكتبته يبيع, يبيع, يبيع كتاب الدكتوره ا لابراهيم ارشيل يعني غصبا عن ا ل ا خ و ة السلفي ن لكي يروج يعني يروج يسمع ر و ويك ا في منطقتي في الجزائر في الجزائر اي <سؤال> اي كيف ي تعمل مثل هذا <سؤال> و لا تنصحوا اولا اعطو ردود العلماء نحو ربي الشيخ <سؤال> ملحيلي. ملحيلي. يقبل ربيح ماذا بحيلي لا حتى الشيخ ع ز دين ا ما, ما, ما, ما قبل منه كيف يتعمل قال لم يقنعني كيف ي تعمل معه هذا اتركوه <سؤال> حتى يهددوني الشيخ بيد لكي ينشر هذا ا ل م ك وياتي بعض ا ل ا ش خ ي ا ل ص ح ا ب ة رضوان قبل الاسلام ماذا كانوا كانوا يسجدون الاصناف وكانوا يفعلون ما فرضنا ه لو ا انه ب ت ا ل ل ه ع ل ي ه ه ذ ا ل و ف ر ض ن ا ش ن ه ك ا ن